Wathamudal-lazin jabu cakar bel wad, wafirgoun dzil awtad, al-lazin turgu fil bilad, faktharu filha al-fasad, fucab عليهم Rabbu sultu azab, innal-Rabbu إنسان إذا ما بتله ربه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا ما بتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحا وعلى طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجا. الملك صفا صفا وجيء يوم إذ بجهنم وجيء يوم إذ بجهنم يوم إذ يتذكر الإنسان وأن له الذكراء يقول يا ليتني قدمت لحياتي